مع、الحب. البحر ح ا ل ب ينادي ا ل ق م ر ينادي وصحاري أ ن غ ا م الحاد تنادي شيء عادي والشيء ينادي صمتا ً صمتا ً أ ن ا ش ي د بلادي وننادي الحب الحب يا بلادي الحب كالطفل يبكي ويصرخ وينادي أ ن ا أ ط ه ر قلب في الوادي وشريف و أ ص ي ل ك أ ص ا ل ة أ ج د ا د ي كذاب كذاب يا حب ما انتا ل شريف ولا حتى عفيف اسمعني وبطل تحريف كل اللي تقول عليه موزون يطلع تخريف سيبني أ و ص ف ك حقول كلام يكسفك ويحرجك ويدبحك وما بتموتش سيرتك على كل لسان وعامل فيها طبيب لكل إ ن س ا ن بتقول إ ن ك بتعالجني وبعلاجك تسيب من الجرح في جراح تعيش ونعيش وفي جراح تطيب ب ا ل د ب ح وفي جراح تطيب بالصبر وجراح تزيد بالفرح يا ط ب ي ب دواك ق ت ل ن ي وسجاني بدل السكر ملح ومصيت من دمي وكويتني وفي نفسي نازل سفح جمعتني معاها و ع ش ك ت ن ي فيها و ل ق ت ليوم الفرحه كانت ص ب ي ة زي ا ل ص ب ا ي ة بقيت غ ز ي ة بكاس و م ر ا ي ة من كاس الحب داقت و أ ت ر ي ه كاس الضحايا ع ش ك ت فيها راجل والعشق ماهو غ ا ي ة وعمل منك طريق وجسر و و ق ح ه ا في الخطايا ركبها سفن معاصي بقيت ق ر آ ن و آ ي ة ملعون يا حبي انت يا طريق ملهوش ن ه ا ي ة يا شوقي وحزني ليلي يا فقري ويا غ ن ا ي ة يا فرحتي لما اشوفها ويا أ ن ي ن وصوت بكايه يا حرب بمفاشي فارس كل الفرسان ض ح ا ي ة و ب ر ض و أ ر ج ع واحبك شكلك مولود معايا